وَالْقُرْآنَ جَعَلَكُمْ قُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَدْوٍ وَفَوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَخِذُونَ مِنْ سُغُونِ ذَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آداء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أغسل به مؤممون قال الذين استكبروا إنا الذين آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إنا بما تعذنا إن كنت من فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأثون الفاحشة ما تبقكم بها من أحد من